in the world. فسطنا موسوعه فأحيينا به الأرض به النابلسي ل من للعلوم الاسلاميه وصعد م ل و ا ل 「今夜は」 Thank you. you、yeah.